ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجههم وأزواجههم وذريةهم إنك أنت العزيز الحكيم واقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.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 ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك فيه تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب بدعو الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات للعرش يلقى الروح من أمره على ما يشاء من عباده لينذر يوم الدلاء يومهم بارز لا يخفى على الله منه شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم من الواحد القهار